الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمع الكريم ينقسم الخوف إلى قسمين خوف إيجابي يدفعك إلى الحفاظ على مصالحك وعلى الابتعاد عن الأشياء التي تؤدي بك إلى الهلاك وإلى الخسارة وخوف سلبي يمنعك عن التقدم إلى مصالحك ويحول مسارك من الخير إلى الشر قال الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين وكما أن الخوف السلبي شيء ينبغي التخلص منه فكذلك الخوف الايجابي شيء ينبغي اكتسابه فمن كان عنده خوف سلبي يمنعه من الحياه بطمانينه وباستقرار فعليه أن يطُّب العلاق حتى يتخلَّص من ذلك الخوف ومن لم يكن لديه الخوف الإيقابي فعليه أن يعيد النظر حتى يكتسب الخوف الإيقابي والخوف الإيقابي هو الخوف الذي يدفعك إلى التفكُّر في حياتك وإلى نيل مصالحك في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى سيذكَّر من يخشى الذي يخشى الله سبحانه وتعالى هو من يتذكر ويستفيد ومن لا يخشى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستفيد من التذكرة قال الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها وإنما هي أداة للحصر إنما أنت منذر من يخشاها وعندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون أرسله لأجل أن يحدث في قلبه الخشية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وعندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى لأنه إذا خشي فإنه سوف يستفيد وسوف يتذكر بعد ذلك وأما إذا لم يخشى الله سبحانه وتعالى فإنه لن يستفيد من المواعظ ومن العبر ومن الآيات ومن الحكم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى إنما أنت منذر من يخشاها إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ولمن خاف ما قام ربه جنتان